إن الحمد لله نحمده و ونستغفره و و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم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 أنهم يؤمنون بفتنة القبر ثم ما يكون بعد تلك الفتنة والسؤال في القبر من النعيم والعذاب؟ وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن ذلك إلى أن تقوم القيامة الكبرى فذكر فصلا في القيامة الكبرى والقيامة قيامتان صغرى وكبرى فالصغرى هي الموت وهذه القيامة تقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعير وكبرى وهي تقوم على الناس جميعا وتأخذهم أخذة واحدة وسميت قيامة لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين وقوله إلى أن تقوم القيامة الكبرى يدل على أن هناك قيامة صغرى فالقيامة الصغرى هي الموت وهي لكل كل أحد بحسبه فإذا خرجت روح الإنسان انقطع سعيه وقامت قيامته وهذه هي القيامة الصغرى وأما الكبرى فهي أن يقوم الناس لرب العالمين من القيامة الكبرى أخذت واحدة وسميت قيامة لقيام الناس من قبورهم لرب العالم أشهر أسماء اليوم الآخر يوم القيامة واليوم الآخر والساعة ويوم البعث ويوم الخروج، والقارعة ويوم الفصل ويوم الدين والصاخة والطامة الكبرى ويوم الحسرة والغاشية ويوم الخلود ويوم الحساب والواقعة ويوم الوعيد ويوم الآزفة ويوم الجمع والحاقة ويوم التلاق ويوم التناد ويوم التغاضل وهو أيضا يوم الجزاء ويوم الزلزلة ويوم تبلى السرائر ويوم لا تملك نفس لنفس شيئا ويوم لا يكتمون الناس حديثا وهو يوم لا ريب فيه ويوم تشخص فيه الأفصار ويمكن أن يكون ذلك كما ترى على سبيل الوصف فهو يوم الجزاء ويوم الزلزلة ويوم تبلى فيه السرائر ويوم لا تملك فيه نفس لنفس شيئا ويوم لا يكتم الناس فيه حديثا ويوم لا ريب فيه ويوم تشخص فيه الأبصار وعندما يأتي ذلك اليوم ينفخ في الصور فتنتهي حياته بتلك النفقة في الأرض والسماء كما قال ربنا تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعي من في السماوات ومن في الأرض فيفعق من في السماوات ومن في الأرض وتنتهي بتلك النفقة في الصور الحياة في الأرض والسماء إلا من شاء الله تبارك وتعالى إلا من شاء الله تبارك وتعالى وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك في محله الدور ثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القيامة أو الدار الآثرة وكل دار من هذه الدور الثلاث لها أحكام تخصها وحوادث تجري فيها وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله هنا على ما يكون في دار البرزخ فتكلم عما يكون في الدار الآثرة يعني لأن الشيخ رحمه الله تعالى تكلم فيما مضى عن ما يكون بعد الموت إلى قيام الساعة فهذا هو البرزخ فتكلم رحمه الله تعالى على ما يكون في دار البرزخ وتكلم عن القيامة الكبرى وذلك يكون في الدار الآفرة لأن الدور ثلاث دار الدنيا ودار البرزخ منذ أن يموت الإنسان إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة فهو في البرزق فإذا أقام الله تبارك وتعالى الساعة وقامت القيامة الكبرى فهذه هي الدار الآخرة التي تكون للأمور والدار الآخرة تبدأ لكل أحد بموته فإن الموت وما بعده مما يكون في القبر من نعيم أو عذاب هذا ليس من هذه الحياة وإنما هو في تلك المرحلة المتوسطة بين دار الدنيا ودار الآخر إلى أن تقوم القيامة الكبرى والقيامة الكبرى هي التي يقوم فيها الناس من قبورهم لرب العالمين وقد أفاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله القيامة الكبرى أن هناك قيامة صغرى وهي قيام كل إنسان بعينه في قيامته هي قيامة كل إنسان بعينه فإن كل إنسان له قيامة فمن مات قامت قيامته من مات قامت قيامته وقد سكت شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير العطيدة عن أشرات الساعة فلم يذكرها لأنه إنما أراد أن يتكلم عن اليوم الآخر وما أشرات الساعة إلا مجرد علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة ليستعد لها من يستعد فسكت رحمه الله تعالى عن أشرات الساعة وتكلم عن القيامة الكبرى لأن أشرات الساعة ليست سوى علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة حتى يستعد للساعة من يستعد وبعض أهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط الساعة هنا ورأي الشيخ الشارح أنه لا تعلق لها في الإيمان باليوم الآخر وإن كانت يعني أشراط الساعة من الأمور الغيبية التي أشار الله إليها في القرآن وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ثم شرع. المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في بيان ما يكون في القيام. فذكر أول ما ذكر فتعاد الأرواح إلى الأجساد فالأمر الأول مما يكون في القيامة على ما أشار إليه المؤلف رحمه الله هو أن تعاد الأرواح إلى الأجساد والأرواح جمع روح وهي ما يحيى به الإنسان وغيره من ذوات الأرواح ولا يعلم حقيقة الروح إلا الله وأسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فلا يعلم حقيقة الروح إلا الذي خلقها فتعاد الأرواح إلى الأجساب يقول ربنا تبارك وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا وإلنا من بعثنا من مرقدنا وقال تعالى ثم نفخ فيه أي في الصور أخرى أي نفخة أخرى فإذاهم هم قيام ينظرون وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يكون بعد النفخة الثانية في الصور كما قرر ذلك القرآن العظيم قال ربنا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا وإلنا من بعثنا من مرقده وكذلك قوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فيكون هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد النفخة الثانية في الصور والصور في اللغة القرن وقد سأل عراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصور قرن ينفخ فيه أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان وأحمد والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو حديث صحيح وقد أدرجه الشيخ العاصر في السلسلة الصحيحة. ذكر عبد الله ابن عم أن عرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم المصور، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصور قرن ينفخ فيه، فيكون ما ذكره شيخ الإسلام من إعادة الأرواح إلى الأجساد بعد النفخة الثانية في الصور. وذلك بعد أن فارقتها أي فارقت الأرواح الأجساد بالموت وهذه غير الإعادة التي تكون في البرزخ حين سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه يعني إعادة الأرواح إلى الأجساد التي ذكرها الشيخ في القيامة الكبرى سوى إعادة الأرواح إلى الأجساد في البرزخ حين السؤال عن ربه ودينه ونبيه وذلك أن الله تبارك وتعالى يأمر إسراثين فينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه مرة أخرى فتتطاير الأرواح من الصور إلى أجسادها وتحل فيها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه مرة أخرى فتتطاير الأرواح من الصور إلى أجسادها وتحل فيها فول المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأجساد إشارة إلى أن الأرواح لا تخرج من الصور إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة فتعاد الأرواح إلى الأجساد فلابد أن توجد الأجساد ثم تعود إليها الأرواح فهذا إشارة إلى أن الأرواح لا تخرج من الصور إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة فإذا كملت خلقتها نفخ في الصور فأعيدت الأرواح إلى أجسادها وفي قوله تعاد الأرواح إلى الأجساد دليل على أن البعثة إعادة وليس تجديدا بل هو إعادة لما زال. وتحول. فإن الجسد يتحول إلى تراب إلى عناصره والعظام تكون رميمة يرمى الله تعالى هذا المتفرق حتى يتكون الجسد فتعاد الأرواح إلى أجسادها وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد فإن هذا زعم باطل يردده الكتاب والسنة والعقل وذكر الشيخ الشريح رحمه الله تعالى الأدلة من الكتاب والسنة وذكر الدليل العقلي أيضا على أن الأجساد لا تتجدد بمعنى أنها تخلق من جديد خلقا جديدا بمعنى أنها لا تكون هي التي كانت وإنما دل الكتاب والسنة والعقل على أن الأجساد تعاد. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فتعاد الأرواح إلى الأجساد فهذا معناه أن الله تبارك وتعالى يجمع ما تفرق من الجسد وما استحال منه وتحول إلى تراب وكذلك العظام التي صارت رميما يجمع الله تعالى هذا المتفرقة حتى يتكون الجسد فتعاد الأرواح إلى أجسادها ومن زعم بأن الأجساد تخلق من جديد فهذا زعم باطل قد زعمه يرد عليه الكتاب والسنة والعقل أيضا الذي يظهر من الأحاديث في النفط أن أسرافيل ينفق في الصور مرتين الأولى يحصل بها الصعق والثانية يحصل بها البعث نفختان، نفخة للصعط ونفخة للبعث. هذا هو الذي يظهر من الأحاديث ورجح ذلك جمع من أهل العلم منهم القرطبي وابن حجر العسقلاني وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعط ونفخة البعث. قال بذلك ابن العربي. الإمام المالكي رحمه الله تعالى وابن تيمية شيخ الإسلام والحافظ ابن كثير والسفاريني واستدلوا بقوله تعالى ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وليست الآية صريحة في المغايرة يعني لما ذكروا نفخة الفزع وذكروا بعد ذلك هذه الآية فقالوا الصاعق وقد سبقه الفزع ثم تأتي النفقة الثالثة وهي نفقة البعث ولكن الحق أن الآية التي ذكروا ليست صريحة في المغايرة يعني بين الفزع والصاعق الحديث الذي استدل به ضعيف مضطر فهذا قول ثالث وهو أن النفقات ثلاث قال ابن حزم هي أربع نفات ولا دليل على ذلك الذي أظهر من الأحاديث أن إسرافيلة ينفق في الصور مرتين الأولى يحصل بها الفزع والصاق والثانية يحصل بها البعض هذا رجحه جماعة من أهل العلم منهم القرطبي وابن حجر وجمع من أهل العلم قالوا بل النفات ثلاث واستدلوا بحديثهم ضعيف مضطرب لا تقوم به حجة وبالآية والآية لا تستلزم المغايرة وليست بصريحة فيها بمعنى أن يحدث التغاير بين الفزع والصعق بل يمكن أن يكون الفزع والصعق معا في النفخة الأولى في نفخة واحدة وأما ابن حزم فإنه ذهب إلى أن النفخات أربعة وجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور كذا وقوف الخلق للحساب والشخف والميزان للثواب كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنى لمن به نال الشفى عنه يذاد المفترى كما ورد ومن نحى نحو السلامة لم يرد فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوفر والشفاعة فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفى من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذل الأنوار صلى الله عليه وسلم ترى الشيخ الشارح رحمه الله تعالى تأسيسا على باطال شيخ الإسلام الأدلة من الكتاب والسنة ومن العقل أيضا على أن ذلك إنما هو إعادة لما كان وجمع للمتفرق فهذه الأجساد التي تفرقت وصارت ترابا وهذه العظام التي بلت فصارت رميما يعيدها الله رب العالمين مرة أخرى الدلالة على ذلك من الكتاب أن الله عز وجل يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوان عليه أي يعيد ذلك الخلق الذي ابتدأ وفي الحديث القدسي الذي أفرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ليس أول الخلق بأهوان علي من إعادته فالكل على الله هين يسير سبحانه وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وقال سبحانه ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال سبحانه من يحيي لعظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فهذه الآيات وغيرها أيضا متظاهرات على أن ذلك إنما هو إعادة فيعيدك الله رب العالمين مرة أخرى يوم القيامة إذا ما نفخ في الصور للبعث وقام الناس لرب العالمين تعود أنت أنت لا يعود شواك إنما تعود أنت قائما لله رب العالمين هذه الآيات تدل على أنك ستعود وتنفخ في جسدك الروح في جسدك الذي كان تنفقه السنة الأدلة فيها كثيرة جدا حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون فيها حفاة عرات غرلا وهذا الحديث متفق على صحته من روايات ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عرات غرلا حفاة جمع حاف وهو الذي ليس على رجله نعل ولا خف فرجله عارية حفاة عرات جمع عار وهو الذي ليس عليه كما ولدته أمه غرلا جمع أغرل وهو الأقلف الذي لم يختن فحتى تلك الجلدة التي قطعت فرمية تعاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يحشرون إلى الله تبارك وتعالى خفاتا عراتا غرلا فالناس هم الذين يحشرون وليس سواهم يعني لن ينشأ الله رب العالمين خلقا جديدا وإنما يعيدهم الله تبارك تعالى مرة أخرى هم على ما كانوا عليه غرلا كما كانوا قبل أن يؤخذ منهم ذلك القدر من الجل فيعاد ذلك الناس هم الذين يحشمون وليس سواه إذن البعث إعادة للأجساد السابقة ستعود إلى ربك تبارك وتعالى بجسدك وتنفخ في جسدك روحك وتقوم لله رب العالمين قد تقول ربما يؤكل الإنسان من قبل الصباع ويتحول جسمه الذي أكله السبع إلى تغذية لهذا الآكل وذلك التغذية تختلط بدمه ولحمه وعظمه وتخرج في روثه وذوله فما الجواب على ذلك الجواب أن الأمر هينم على الله يقول كن فيقو ويتخلص هذا الجسم الذي سيبعث من كل هذه الأشياء التي اختلط به وقدرة الله عز وجل فوق ما نتصوره فالله على كل شيء قدير حتى وإن وقع هذا فإن الله رب العالمين يقول لشيءكم فيقو فينادي الله تبارك وتعالى الجسد يعود كما في حديث الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني هذا الرجل أسرف على نفسه فجمع أولاده وقال لهم إني إن وقدر الله تبارك وتعالى علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين فإذا أنا ميت فاحرقوني ثم خذوا ترابي فذروه في الهواء فصنعوا فجعلوا نصفه أي نصف التراب في البر ونصفه في البحر فأمر الله رب العالمين البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه فاستوى جسده فنفخ فيه الروح وقال ما حملت على أن صنعت من صنعت قال خشيته قال اذهبوا به إلى الجنة فقد غفرت له معنى الحديث فهذا إنما كان يتعامل على الخوف والحذر والخشية وأما إذا شك في قدرة الله تبارك وتعالى فإن الذي يشك في قدرة الله تبارك وتعالى على الإعادة والبعث لا يدخل الجنة وهذا دخل الجنة الجنة لا يدخلها كافر والذي يشك في قدرة الله تبارك وتعالى يكون كافرة أو كما يقول بعض أهل العلم هذا كان معذوراً بجهله أو غير ذلك من تلك الأشياء ولكن الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر البحث فجمع ما فيه من التراب صار ترابا فذروه في الهواء فصارت كل ذرة في سبيلها ثم كانت في البحر أين هي فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه وأعاده خلقا جديدا يعني أعاده من جديد سبحانه وتعالى لأمر هين على الله فستعود أنت أنت من غير مختلاف وتنفخ في جسدك الذي هو جسدك الروح وتقوم لله رب العالمين قال شيخ الإسلام رحمه الله وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون فعندنا ثلاثة أدلة ذكرها الشيخ رحمه الله الكتاب والسنة والاجماع. هذه ثلاثة أنواع من الأدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين كلها تدل على القيامة وعلى قيام الناس لرب العالمين على البعث بعد الموت فأما القرآن الكريم فقد أكد الله تعالى فيه هذه القيامة وذكره الله عز وجل بعصاة عظيمة توجب الخوف والاستعداد له قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مربعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد وقال تعالى الحاق ما الحاقة وما أدراك ما وقال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فالأوشاط التي ذكرها الله رب العالمين للقيامة في القرآن العظيم كثيرة كلها مروعة ومخوفة لأنها عظيمة وإذا لم نؤمن نحن بالقيامة فلن نعمل لها إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى يذكر له أوصافه التي توجب العمل لهذا اليوم فالقيامة ذكرها الله رب العالمين في القرآن العظيم بأوصاف عظيمة وكذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأحاديث في ذكر القيامة كثيرة جدا. بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أي في تلك الأحاديث ما يكون في القيامة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التفاصيل ذلك وبينه لنا كأننا نراه وذكر الحوض والصراط وتطاير الكتب وذكر ما سوى ذلك مما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم مما يكون في اليوم الآخر وفي القيامة الكبرى وهذه السنة وأما الإجماع وهو النوع الثالث من الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام قال وأجماع عليها المسلمون فقد أجماع المسلمون إجماعا قطعيا على الإيمان بأوم القيامة ولهذا كان من أنكره فهو كافر فمن أنكر البعث والنشور والقيام لرب العالمين فهو كافر إلا إذا كان غريبا عن الإسلام أو كان جاهلا فإنه يعذر فإن أصر على الإنكار بعد ذلك فهو كافر وهناك نوع رابع من الأدلة أيضا لم يذكره شيء وهو الكتب السماوية يعني الكتب السماوية السابقة على القرآن العظيم لأنها تفقت على إثبات اليوم الآخر ولهذا اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بالقيامة الكبرى حتى الآن يؤمنون بذلك ويسمعهم المسلمون يقولون فلان المرحوم أو فلان المقدس يعني الذي أصابه التطهير أو إنه في ملكوت السماوات أو انتقل إلى ملكوت السماوات أو يقولون رحمه الله أو ما أشبه ذلك مما يدل على أنهم يؤمنون باليوم الآخر إلى يومنا هذا فالكتب السماوية أيضا ذكرت اليوم الآخر وذكرت ما يكون من الحساب وذكرت ما يكون من العقاب والثواب ولوع ثامس أيضا يمكن أن تستدل به على القيام هو العقل ووجهه أنه لو لم يكن هذا اليوم يعني اليوم الآخر لكان إيجاد الخلائط عبثا فالله عز وجل منزه عن العبث فلا يمكن أن يخلق الخلق هكذا لغير غاية ولأن كثيرا من الأشياء وكثيرا من المظالم لا تنتهي في هذه الحياة الدنيا فما أكثر المظالم التي تكون معلقة ولا يقضى فيها في هذه الحياة فلو أن الإنسان ينتهي بنهاية الحياة وينتهي بالموت أمره ولا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء ولا ثواب ولا عقاب لكان هذا الذي تراه عبثاً والله عز وجل منزه العلي العبث سبحانه وتعالى ما الحكمة في أن يخلق الله قوماً يأمرهم وينهاهم وينزمهم بما ينزمون به وينببون إلى ما ينببون إليه ثم يموتون ولا حساب ولا عقاب تعالى الله عن العبث وإنما خلق الله رب العالمين الخلق لغاية وكلفهم الله رب العالمين فأمرهم ونهاهم ثم يميتهم ثم يبعثهم ثم يحاسبهم ثم يثيبهم أو يعاقبهم لزاء على ما من الأعمال الصالحة أو الطالحة فهذا عين حكمة فالعقل يقضي بأنه لا بد من قيامه ولا بد من بعث ولا بد من نشور ولا بد أن يقوم الناس لرب العالمين يفصل الله رب العالمين بين الناس في المظالم ويثيب الله رب العالمين الطائع الذي أتى بما كلفه الله به وانتهى عما نهاه عنه ويعاقب ويعذب الذي تمرد وعصى والذي لم يلتزم أمر الله ولم يجتنب نواهيه فالعقل يقضي بذلك أيضا إذن هي خمسة أذلة وذكر شيخ الإسلام رحمه الله فلا تتأذلة الكتاب والسنة والإجماع إجماع المسلمين ثم ذكر الشيخ الشارح الكتب السماوية الطبل فإنها دلت أيضا على القيامة الكبرى وعلى الثواب والعقاب في الآخرة وما زال اليهود والنصارى إلى يوم الناس هذا يؤمنون باليوم الآخر وبالقيامة الكبرى وذكر الدليل الخامس وهو العقل على هذا النحو قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم والله عز وجل لم يخلق هذا الخلق عبثا ولن يترك الناس شده وإنما خلقهم وكلفهم خلقهم لحكمة وكلفهم من أجل أن يبتليهم ثم يقيمهم بعد أن يميتهم من أجل أن يثيب طائعهم وأن يعذب عاصيهم فما قال ربنا جلت قدرته إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فحسبتم أنما خلفناكم عبثا وأمكم إلينا لاكم جعول ونزله الله رب العالمين نفسه عن هذا الحسبان الباطل والظن الفائب فقال فهال الله منك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم يقول الشيخ الشارح كيف يفرض القرآن ويفرض العمل به ثم لا يكون هناك معاك إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاك لأنه ما دام قد فرض القرآن وفرض العمل بالقرآن بد أن يكون هناك معاك يحاسب الله رب العالمين على ما نفذ من القرآن العظيم الذي فرض على من أنزل عليهم فصارت أنواع الأدلة على ثبوت اليوم الآخر خمس كما مر فهذا هو الأمر الأول الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد ثم قال فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عرات غرلا من قبورهم هذا على الأغلب وإلا فقد يكون الإنسان غير مدفون قد لا يكون مقبورا ولكن يقوم الناس من قبورهم لأن الأغلب الأعمى أن الناس يعتفنون فذكر الأغلب فقال فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين لأن الله عز وجل يناديهم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحطة ذلك يوم الخروج، فيقومون لهذا النداء العظيم من قبورهم لرب العالمين قال تبارك وتعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراتا غرلا حفاة جمع حاف يعني ليس عليه ولا في رجله نعل ولا خف عراتا جمع عار وهو الذي ليس عليه ثياب، وغرلا جمع أغرل وهو الأقلف الذي لم يختن حفاة عراتا غرلا ليس عليهم نعال ولا خفاف يعني أنه ليس عليهم لباس للرجل لا شيء على أرجلهم عراة ليس عليهم لباس للجسد ولا ثياب غرلا يعني لم ينقص من خلقهم شيء والغرل جمع أغرل والأغرل هو الذي لم يختن أي أن القلفة وهي الجلدة التي يقطعها الخاتل من ذكر الصبي وجمع القلفة قلف فهذا الأقلف الأضرل الذي يأتي يوم القيامة هذا الأقلف يأتي كما كان لأن الأقلف هو الذي لم تؤخذ منه تلك القلف وهو الأغرل أيضا فقطعت منه تلك في الدنيا تعود يوم القيامة لأن الله تعالى يقول كما بدأنا أول خلق نعيده فيعاد كاملا لم ينقص منه شيء يعودون على هذا الوصف مختلطين في القيامة رجالا ونساء لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قالت عائشة المطهرة الصديقة رضي الله تبارك وتعالى عنها يا رسول الله وآسو أتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فانظر إلى حيائها رضي الله تبارك تعالى عنها انظر إلى هذا الحياء العظيم عند أمنا أم المؤمنين الطاهرة المطهرة الحصان الرزان الصديقة رضي الله تبارك تعالى عنها هذا هو ما شغل بالها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا فقالت واسأ أتاه يا رسول الله هذا لا أهمه الرجال والنساء ينظرون بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية من أن ينظر بعضهم إلى بعض. هذا رواه البخاري وروحمه الله تعالى. وكذلك رواية عند مسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى. كل إنسان يومئذ له شأن يغنيه كما قال ربنا تبارك تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ من منهم يومئذ شأن يغنيه لا رجل ينظر إلى امرأة ولا امرأة تنظر إلى رجل حتى إن ابنه أو أباه يفر منه خوفا من أن يطالبه بحقوق الله وإذا كان هذا هو الواقع فإنه لا يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجل ولا الرجل إلى المرأة فالأمر أشد من ذلك وأعظم ولكن مع ذلك يكسون بعد هذا وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم ربي عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما <تصفيق> ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأمر الثالث مما يكون يوم القيامة وهو ما أشار إليه بقوله وتدنو منهم الشمس تدنو أي تقرب تدنو منهم الشمس أي تقرب منهم الشمس وتقرب منهم مقدار ميل هذا الميل ذكره النبي صلى الله عليه وعليه على آله وللعلماء فيه قولان فبعض أهل العلم يقول الميل هو ميل المكحلة والمكحلة هي الوعاء الذي فيه الكحل فتلك العصية الصغيرة التي تكون في المكحلة يؤخذ بها الكحل يجعل في الأجفان هذا الميل شيء يسير وبعض أهل العلم قالوا بل هو الميل المعروف سواء هذا أو هذا فإنها قريبة وإذا كانت حرارتها كما ترى في الدنيا شديدة وبيننا وبينها هذا البعد الكبير العظيم فكيف إذا كانت عن الرؤوس بمقدار ميل سواء كان ميلا مسافيا أو كان ميلا المكحلة جاء في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار نير فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق يكونون في العرق على قدر العمال فمنهم من يكون عرقه إلى تعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتين ومنهم من يقون إلى حقه ومنهم من يلجمه العرب الجامع يعني يكون لهم كالبجان أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده إلى في أشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده إلى في فالناس يكونون يوم الخيانة على هذا الوصف الشمس دانية من الرؤوس هذه المسافة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم في العرق على هذا النحو الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قد يقول قائباً المعروف الآن آل أن الشمس لو تدن بالإقدار شعرت عن مستوى خطها لأحرطة الأرض فكيف يمكن أن تكون في ذلك اليوم بهذا المقدار من القرب ثم لا تحرق الخلق طالف الجواب على هذا أن الناس يشرون يوم القيامة ليسوا على القوة والهيئة التي كانوا عليها الآن بل هم أعظم وأقوى وأشد تحمله لو أن الإنسان وقف خمسين يوما في شمس لا ظل ولا أكل ولا شرب فإنه لا يمكنه ذلك يموت لكن الناس يقون يوم القيامة خمسين ألف سنة لا أكل ولا شرب ولا ظل إلا من أظله الله عز وجل ومع ذلك يشاهدون أهوالا عظيمة ويتحملون ولا يموتون فالحاصل أن القدرة التي يكون عليها الناس في ذلك اليوم العظيم ليست هي التي هم عليها اليوم فلا يستغرب ذلك قال واعتبر بأهل النار واعتبر بأهل النار كيف يتحملون هذا التحمل العظيم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره واعتبر بأهل الجنة ينظر الإنسان إلى ملكه مسيرة ألف عام إلى أقصاه كما ينظر إلى أبنائه، كما روية ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد والتندي والحاكم، وضعفه الألباني في الضعيف. فإن قيل هل أحد يسلم من الشمس يومئذ؟ يعني في يوم القيامة، والشمس دانية من الرؤوس على هذا النحو والناس في العرب كما وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يسلم أحد من الشمس إن قلت ذلك فالجواب نعم هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحاب في الله جتمع عليه وتفرط عليه ورجل دعتهم رأت نذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصلاة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه هذا الحديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا في جملة من الأحاديث أصناف أخرى يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. قال الشيف الشارح رحمه الله تعالى قولنا ظل إلا ظله يعني إلا الظل الذي يخلق. وهذه الكلمة شنع بها على الشيخ الشارح شنع بها عليه تشنيعا عظيما ومن المسائل التي شنع بها على الشيخ الشارح قوله إن الله تبارك وتعالى يخلق يوم القيامة ظلا يظل به من يشاء من تلك الأصلات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يعني إلا الظل الذي يخلقه الله تبارك وتعالى يقول وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل فإن هذا باطل وهو كما قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا عين الإصابة لهذا الأمر فقال لأنه يستلزم أن تكون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل يعني إذا قيل يوم لا ظل إلا ظل فهو ظل ذاته ظل نفسه فهذا يستلزم أن يكون بين الناس الذين يظلهم بالظلة فيكون بين الناس والشمس وهذا لا يكون هذا لا يكون على هذا النحو أبدا وإنما كما في الأحاديث الأخرى الصحيحة الثابتة أن هذا الظل هو ظل العرش هو ظل العرش ليس بظلي إذات الله تبارك وتعالى فذلك ليس لله تبارك وتعالى لا يوصف به الله تبارك وتعالى وإنما الأحاديث الأخرى فسرت هذه الكلمة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا ظل إلا ظله فوردت الأحاديث بأنهم يكونون في ظل العرش فهذا كما ترى لما أُسنده إلى الله تبارك وتعالى وأضيف عليه إلا ظله فسرته الأحاديث الأخرى وليس كما يترثم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل إن هذا باطل لأنه يستلزم أن تكون الشمش حينئذ فوق الله عز وجل وهذا ممتنع يقول الشيخ رحمه الله تعالى ففي الدنيا نحن نبني الظل لنا لكن يوم القيامة لا ظل إلا ظل الذي يخلقه سبحانه وتعالى ليستظل به من شاء من عباده لو صرح رحمه الله بأنه ظل العرش ما كانت هنالك مشكلة ولكن لعل الشيخ رحمه الله تعالى لم يثبت عنده الأحاديث التي دلت على أن هذا الظل هو ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى هو ظل عرش الله هذه من المسائل التي شنع بها على شيء؟ بظلم وتهور وتهجم واعتداء وبغض والشيخ من أكابل العلماء في هذا العصر الذين يقررون عقيدة أهل السمة تقريرا صحيحا لا يخرجون عنها عقيدة أنملة رحمه الله تعالى وهو يدافع فهنا أولئك الذين يتوهمون أن الظل صفة للرحمة أن الظل صفة لله يقولون إن من صفات رب تبارك وتعالى الظل والدليل عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا ظل إلا ظله ولم يأخذ هؤلاء الأحاديث الصحيحة التي فسرت وليس هذا بتأويل وإنما هو تفسير تفسير الله لأن تجمع الأحاديث فإذا جمعت الأحاديث وجدت النص على أن هذا الظل هو ظل العرش فيظلهم في ظل عرشه وهذا ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون هذا الأمر على هذا النحو وليس كما توفم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل فهذا باطل لا يكون لأنه يستلزم أن تكون الشمس حينئذ فوق الله تبارك وتعالى، وهذا باطل بطلان لا يماري فيه أحد ولكن الشيخ رحمه الله تعالى كبر في شرحه لهذا الحديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل يضل إلا ظله ما ذكره هنا أيضا ذكر ذلك في شرحه لهذا الحديث في رياض الصالحين واختطف من اختطف من أهل الضلال الذين محاربون أهل السنة ولا يرضون بمنهج السنة في الصالحين اختطف هذه الكلمة من سياقها وراح يشنع على الشيخ حتى إنهم من بغيهم كانوا يقولون وما زالوا يقولون إنه يقول بأن لله ظلا مع أن الشيخ كما ترى يشنع غاية التشنيع على من يجعل ذلك الظل موصوفا به الرب تبارك وتعالى كما ترى وليس كما ترهام بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل وادفع هذا ولكن يأتي من يأتي من أهل البغي والظلام فيختطف كلمة من سياقها ثم يذهب مشنعا به وليس كذلك ولعل الشيخ رحمه الله تعالى لم تبلغه الأحاديث أو أنه رحمه الله تعالى كما ترى في معرض التقرير لا يلزم المرء في معرض التقرير وخاصة أن أكثر بل أغلب كتب الشيخ رحمه الله تعالى إنما هي مفرغة مما سمع منه فكان يأتي بهذا العلم فما ترى يغترف من بحر رحمه الله تعالى أن هذا كان مسموعا لم يكن مكتوبا محررا ثم فرغ بعده وعرض عليه ولكنه في أصله كان مسموع وهذا والله من أعظم المنم أن يكون الإنسان قد يعلم الله في صدره هذا العلم كله ثم بعد ذلك عندما يفرغ يأتي على هذا التحرير فالكلمة المسموعة المنطوقة سوى المحررة المكتوبة والمرء عندما يكون في مكتبته وبين كتبه وفي خزانة كتبه فإنه يكون على رأس أمره يحرم وينطح ويضيف ويحدث ويدود ثم إذا مرفض ذلك في نهاية الأمر دفعه إلى الطابع من أجل أن ينشره بين الناس وأما أن يجلسك لكي يتكلم كفاحا وأن يشرح المتون هكذا من غير ما نظر في الكتاب فهذا والله أعطاء كبير فأمثل هذه الأشياء لا يشغب بها على أهل السنة لأنه قرر العقيدة الصحيحة في غير ما موضى ولكن كذلك أهل الحق يحاربون دائما من أهل الباطل ويتتبعون دائما من أصحاب الأهواء وإنا لله وإنا إليه راجعون قال الشيخ رحمه الله تعالى الأمر الرابع مما يكون يوم القيام ما نتره شيخ الإسلام رحمه الله بقوله ويلجمهم العرق يلجمهم يعني يصل منهم إلى موضع اللدام من الفرس وهو الفم ويستثمى من ذلك الأنبياء ومن شاء الله تعالى فإنهم لا يكونون معانين لمثل هذا الأمر ويُلجمهم العرب، فلا ولكن هذا غاية ما يصل إليه العرب وهو أن يصل منهم إلى الموضع الذي يصل فيه أو يكون فيه اللجام من الفرس وهو الثم، فالعرب يُلجمهم يعني يبلغ إلى الأفواه حتى كأنه لجام لتلك الأفواه. فهذا كما ترى هو غاية ما يصل إليه العرب. فبعضهم يصل العرق إلى تعبين وبعضهم إلى ركبتي وبعضهم إلى حكوي ومنهم من يلجمه العرق الجامن. فهم يختلفون فيه الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر صنفا واحدا من أولئك الذين يقولون في القيامة مع هذا الحال في العرق ويلجمهم العرق ليس كلهم كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحديث قد مر وهو حديث صحيح تبنى الشمس أو من القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار مين فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرب فمنهم من يكونوا أي العرق إلى كعبيت ومنهم من يكون إلى ركبتين ومنهم من يكون إلى حقويت يعني موضع الإزار من الجسد ومنهم من يلجمه العرق الجامعة فمنها ونكما ترى للطبعيد وليس كل من يكون يومئذ في القيامة يكون العرق ملجما إياه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه الصورة الوحيدة وهي أقصى ما يبلغ العرق من الناس في القيامة ويلجمهم العرق نسأل الله رب العالمين أن يحسن ختامنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عما سلف منا وأن يهيئ لنا فيما نستقبله من أمورنا وأعمارنا رشدا إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم